بسم الله الرحمن الرحيم إناك تحمى لك فتا مدينة ليغتر لك الله ما تقدم من ذهبك وما تأخر ويتم نعمته ويتم نعمته عليك ويهديك سراثاً مستقيما وعطرك الله نصراً عزيلا والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم ولله جود السماوات والأرض وكان الله عليماً يُذْكِرُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ أَنَّ السَّجْدَةَ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ قَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكْسِرَ أَنَّهُمْ كُلَّ آتِيهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ دُنْيَا كُنَّا وَنَا كَيَأْتِيَنَّ مُنَاجِتِينَ الْمُنَاقِصَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ قُلِ اللهُ جَنَّادُكُم وَآيَاتُ الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا إِنَّ أَرْكَنَكَ كَأَهْجٍ يَبَشْرًا وَبَشْرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَسُولِهِ وَتَعْزِرُوا تُقِيمُوا وَتَصْدُقُوا بِغَدٍ وَأَصِيلًا إِنَّ ومن أعطى بما عاد عليه الله كفى يؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم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 وَزَيَّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا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 يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَن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 وَمَيتَََّ يُعَذبِهُ عَذاابًا أَممَا آ لَد رَضِيَ اللهَّهُ عَن المُؤمنِينَ إِذ يُبابُونكَ تحت تحتَ فَعَلِمَ مَا فِي قُلوبِهِم فَانْزَلَّ السَّكِينَةُ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا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 واخرى لم تقدر عليها قد احاط الله بِهَا وكان الله على كل شيء قدير ولو قاتلكم الذين كفروا ولو الادبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكه ببطن مكه من بعد أن اظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا صدوكم عن المسجد الحرام والهدى معكوفا اي بلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم نعره بغير علم ليدخل الله في رحمتهم من يشاء وتزيلوا لعذ بنا الذين كفروا منهم عذابا اليما اجعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه فانزل الله سكينه على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم, محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لَمْ تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء قال الكفار رحماء بينهم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 فَسستَوَىعَ سُوقِهِ يُعْجبُ الزّروى عَِيَغ غَ بِهِمكُففَّ وَعددَ اللهَّهُ الذي نَ آمَنُوا وَعَمِنُ الصَّالِ حاتِ مِنهُم مَغْفَِتَ وَأَجرًا عظيما.